عن حبي حبي وأحلامي فالقلب والفكر في ديني وإسلامي إن كنت تسأل عن حبي حبي وأحلامي فالقلب والفكر في ديني وإسلامي أحب ديني حبا لا يماثله حب يقوم على حلم وأوهامي محبة الله رأس الحب أقدسه ومن ينبعها شعري وأنغامي ومن محبة خير الرسل قفية فحوظه ري قلب في الضوء